شیطان رژیم من بسم الرحمن بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون إن الصفاء فمن حج البيت وعتمر فلاجناح عليه أي الطوَّ أي الطوَّع بما فمن تطوى خيراً وإن الصفاء والمر وتم شعائر الله فمن تطوى خيراً فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوى فبيما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم توحمون أن تقولوا إن أو تقولوا لو أننا كن أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الشاكرين وكف. فمن أظلم من نفترى على الله أظلم بآيات الله. فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الشاكرين سنجزي الذين يصبرون ayatina so alaa الذين يستهونون ان ayatina العذاب بما كانوا يستهونون اعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة برده من أمره على من خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومين القولون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم